لا القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قُ الميجكُ مظُلمات من من البّ والبحر تدونهُ تضع وخفه تدونهُ تضع وخفة لإ أج من هذه لنكون من الشكرين